بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر واروجز فاهدر ولا تمن تستكفر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناق فذلك يوم إذين يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت لهما لم ممدودة وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا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 أتهم إلا فتنة للذين كفروا يستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يُرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يقول الذين في قلوبهم رب وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كَذَلِكَ يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر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 حتى أتانا اللقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة ثرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا